119. فإن الله شديد العقاد ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخذي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسلا ولكن الله يسلّط رسلا على ما يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وبنت السبيل كي لا يكون جولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون تظلا من الله ورضوانا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أُوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أُوتوا ويُفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة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 نصروهم ليؤلّن الأذبا وَمَن لا يُصَرُّ لَأَن تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي خَدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ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 كمثل الذين مروا قبلهم قريبا ذاقوا بآل أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كف فلما كثر قال إني بريء منك قال إني بريء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 إن الله صبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة